121. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 122. درية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا 129. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 117. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 118. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 117. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 118. وجعلنا الليل والنهار آيتين 119. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم 111. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 112. وكل شيء فصلناه تفصيلا 113. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 وَمَا وما كان عطاء ربك محضورا 118. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 119. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد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 117. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 118. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 121. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 122. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا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 117. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا 118. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان 122. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم 123. ذلك خير وأحسن تأويلا 124. ولا تقف ما ليس لك به علم 125. إن السمع والبصر والكؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 يَوْمَ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا 112. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.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 117. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا 118. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 121. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 122. وإذ قلنا لك إن ربك حاط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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 114. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم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 129. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا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 119. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تقضيلا 110. يوم ندعو كل أناس بإمامهم 111. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا كَانَ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإِنَّكَ دُولَ يَفْتِنُوكَ عَلِيَ الَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلا أَنْثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كَتَتَ تَبْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 وَمِنَ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 118. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا 121. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوطا 122. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 116. نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 117. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفات 118. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 إذ جاءهم الهداة إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشر 119. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 110. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 121. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم ذَلِكَ 122. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنثاق وكان الإنسان قتورا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتُوٰ وَلَزَّلْنَاهُ تَزِيلَ قُلْ أَمْلُوْ بِهِ أَوْ لَا تُمْلُوْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا 111. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 112. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 113. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى